Ayuhal Ikhwatu Al-Akarim Kambla ya kuendelea na silsila ya sharh za ahadithi zilizo makatikariyado salihin Kama kawaida yetu Tuna pokea sala moja ambalo ni mitoka kutokana na nugizetu wana uhudhuria uh, Hizi dhulus na khususan uh, inaonekana miongoni mawale wali uhudhuria darasa ili upita au halqa ya wiki iliyopita ambamo tulizungumzia katika halqa hiyo masala ya sifatul sifatu Allah azza wa jall sifa za Allah subhanahu wa taala na tulisema kwamba sifa hizi tunapofika katika nususa zinazozungumzia sifa za Allah subhanahu wa taala tunasema Au tunaitaja hiyo sifa Kisha tunasema kama yaliku bijalali hii wa avamate Sifa hiyo kama inavyo ambatana Na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala Na ukubwa wake Kama gili mfano sifa ya furaha ilikuja katika hadith Sifa ya mkono ilikuja katika hadith Ambazo tumezi soma katika darasa a, Hiyo iliopita Na tukabainisha vile vile Kwamba msimamu huu Ndiyo msimamu wa ahli sunnati wal jamaa minhaji salih, Ala minhaji asalafi salih Ridwanu Allahi ta'ala alayhim Na tukabainisha vile vile Kwamba katika msimamu huu Wako baadhi ya mapote Na vile vile baadhi ya wanazwoni wakubwa wakubwa Baadhi yao Ambao Zalat aqdamuhum Au zalat aqlamuhum Fi hadha albaba Bawo kalamu zao Zili teleza katika mas'ala haya Wakatoka katika Mfumu au msimamu Au hu ufahamu Ambao na iliweka na ahli sunna Wal jamaa Tukatoa ushahidi wa maninu haya pakifupi Soalala ಮುಕುರ ತೆ ಕಟ್ಕ ದರ ಸಲೋ ಅನೌಲಿ ಜೊಂಬಾ ಹಾ ವಾ ಮಿತ್ರ ಜಟ್ಕ ಕರ ತಸಿ ಹಿ ಕ್ವಾಂಬಾ ಉಮಿಚ ಕ್ವಾಂಬ ಹಾ ವಾ ವನ ಝೋ ನಿಮ ಮೀ ಸಹಿ ವ ತೆನ್ ವಾ ಇತ ಅಲಹು ಬಹಸಾನ ಹಾ ವಾ ವನ ಝೋ ನಿ ಹಾವ ಕುತಾ ಉ Sasa ya metada ya katika hii kartasi Anasema kwamba Ibn Abbas Na Ahmad Ibn Hanbal Na wengineo hawa walifanya ta'uwil Na Kwa hiva na tako fafanuzi Juhu ya masala haya Ingawa ya mwenye wakutaja mfano Kama ta'uwil gani walifanya Yali taja maneno kwa jumla Aywa Ahmad Ibn Hanbal Alifanya ta'uwil Wa hatha kalam gheru sahih ya ikhwan Ayamaneno siya sawa wala siya sahihi Ahmad Ibn Hanbal Alifanya ta'uwil min a'immati as-sunnah wa min a'immati as-salaf as-salih rahmatullahi ta'ala alayhim jami'an na hawa ndio wale wanazooni waleokuja kufafanua na kubainisha msimamo wa ahli sunnah wal jamaa juu ya sifa za allah subhanahu wa ta'ala na kuwasahihisha wale ambao waliokuwa wamekenda kombo kwa hivyo yeye mwenyewe akiwa anasimama na msimamo huo hawezi kuwa yeye mwenyewe ataingia katika mlango au kufanya tawil au kufanya tatil au kufanya tashbih na mambo mengine kama kama haya nadhani maneno haya yako wazi ayu wa ikhwa nasallallahu azza wa jalla na walakumutaufika wasadatu tukisongea mbele katika hadithi leo tunakwenda katika hadithi inayofuata baada ya kukamilisha ile hadithi ya nne katika mlango wa tauba ambayo ilikuwa ni hadithi ya abi musa al-ash'ari kwa wale ambao walikuwa na sisi katika darasa iliyopita Hadith ya ya ya Ya ya leo leo ni ni ni tano Abi Huraira Katika wa tauba Ukifuata Tarakimu Salihin ಹಡಿಸ್ ಯೋ ನಿಶಯ ಯಾತಾನೊ ಅಂಬ ಹಿ ಹೋರೈ ಕಮಲಾ ಅಥವಾ ತರಾಖಿಮು ಯಾರಿ ಹಿನ್ ಕೋಝೋ ಹಲೇ ಕೋನೆ ಹರಿಶ್ಯಾ ಕೂ ನೌಕಿಫೋರ್ಥ ತರಾಖಿಲೂ ಅಥವಾ ಹದಿಷಯೋ ನಿ ಹಡಿಶಿ ಯಾತಾ ಹಣಸೆಮ ಇಮಾ ಮುನ್ನೆ ಹಣ ಸೇಮ ಅನ್ ಅಭಿ ಹೋರೈ ರಾ ಹೋ anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هي دي حديثه يا لهو يا كwanza. انا اسمع امام النووي عن ابي هريره حديث ينطقنا نحو الصحابي ابي هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر انا جليكانا انا اسمع هو المتوم عليه الصلاه والسلام قال: من تاب yule atakaitubia kabla an tطلع الشمس من مغربها kabla ya jua kuchomoza kutoka kwenye upande wa magharibi mfumo wa ulimwengu ubadilike badala ya jua kutoka mashariki siku hiyo watu waliona jua linatoka upande wa magharibi kabla ya wakati huo yule atakaitubia tume alayhi salatu wasalam anasema taaba allah alayhi ma maana taaba allah alayhi maana yake qabila Allahu tawbata Allah subhanahu wa ta'ala ataikubali tawbaya yake hadithi hii ya ikhwan kwanza tuchukue sanad ya hadithi kisha tuje katika maana ningeingawa maana yake hatutoeleza sana kwa sababu maana ya hadithi hii tumekwishakuitaja katika hadithi iliyopita ambayo ni hadithi ya Abu Musa Al Ash'ari sanadi hadithi hii anasema Imam Nawawi rawahu Muslim ಇಮಾ ಮು ರವಾಹು ಮುಸ್ حدثنا ابو خيثمه زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريره دي دي اسناد الحديثي هل فينا توكانا نا مونا شوني امباي مايبوكيا امام مسلم حديثي kutoka kwake mwalimu wa imam muslim anaitwa zuhair ibn harb abu khaithama ambaye ni imam hafi هوي ابو خيثمه زهير بن حرب اما يpokey hadithi kutoka kwa Ismail ibn Ibrahim anajulikana huyu Ismail ibn Ibrahim kwa jina maarufu anaitwa Ismail ibn Ulayya Ismail ibn Ulayya Ulayya ni mamake amejulikana kwa jina la mamake zaidi kuliko babake akaitwa Ismail ibn Ulayya lakini jina lake ni Ismail ibn Ibrahim Imam Muhafidh min a'immat al-hadith اسماعيل ابن ابراهيم امتهوا حديثه كتوكوا كحشام ابن حسن حشام ابن حسن امبايني ثقه ثبت امتهوا حديثه كتوكوا كمحمد ابن سيرين محمد ابن سيرين تابعي معروف مiongoni ma wana zuuni wa tabi'in anajulikana na mwana chuuni huyo mkubwa min a'immat tabi'in amekuwa mashhuri zaidi kwa sababu ya ilmo yake na kwa sababu ya taqwa na kwa sababu ya wara na kwa sababu ya thiqi aliyokuwa nayo na vile vile kulikuwa na elimu ambayo ni nadra Allah subhanahu wa ta'ala memruzuku wanachoone huyu elimu hiyo inaitwa ilmu tafsir alahlam au ta'bir alru'a ilmu ya kutafsiri ndoto ilmu ya kutafsiri ndoto huyu mwanachuoni akawa mashhuri sana kwa ilmu hii Muhammad ibn Sirin rahmatullahi ta'ala alayhi هو محمد بن سيرين امه بوقعه حديثه ذكره ابو هريره هي دي اسناد الحديث درجه yake haina mushkil iko katika sahih muslim معنى الحديث وانا اسمع وانظن هذا الحديث يؤكد المعنى الوارد في حديث ابي موسى حديثي ين تلي مكازو نغفو معنى اللي يجيء في حديث ابو موسى الاشعري الليه تغوليا Kuna wakati ambao ni ni mwisho wake kukubaliwa tauba hiyo Na huo u shamsi minal maghrib Jua kutoka katika sehemu ya magharibi Kwego, hadithi hiya Abu Huraira Vile vile mkazo ಕು ನ ವಕಾತಿ vile vile wanaitaja Wanasema wal hikmatu ಹರಿ ತಿ Na hikma ನೋಡೀನ ya ಸೇಮ ಒನ್ ಜಾ ನಿಕ್ ಮಿಕ್ನ na kwamba Wakati wakati jua upande wa magaridi, wa itakuwa ni mwisho Nini hikma yake kwamba wakati huo ವಾಕಾತಿ ಜು ವೀತಾಪು ಚೊ ತಕ್ಕಿ ನೀ ತಕ್ಕೋ ನಿಮಿಂಬಾ ವಕಾ ಹುಹೋ ತಗು ಲಿಕ್ ನಾ upande wa ನೀನ Hakuna tena ಚೊಮ್ಮಿ ಆಕೂ ನಟನ hikma? نعم بيقان نعم بيقان نعم بيقان نعم بيقان ها رأسيكوشكي بزول دليل يا قيامة طيب يكيوني دليل يا قيامة حكمها كي قد فكو كريبو كاتكا جواب فكو كريبو كاتكا جواب hakuna tena hakuna tena maisha haya alakh jambeni anasema hakuna tena maisha lakini natujue watu wataishi kiasi gani mpaka kiama kisimam kwa sababu jua kuchomoza upande wa magharibi ni alama ya kwanza miongoni ma طيب هي طلوع الشمس من المغرب هي العلامه الاولى علامه يا كذات تلك علامات القيامه او علامات الساعه الكبرى يقاذن طلوع الشمس من المغرب على كل ذي ذلك ينفط نعم ساسه بين يكون موعد فلاني وقت بعده اي شيء لكن وقت هو الله عز وجل اناسما لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ما هي الحكمة؟ المبادرة للتوبة لا هذا هو الدرس هذا هو المطلوب، المطلوب المبادرة الى التوبة المبادرة الى التوبة قبل حلول هذا الوقت فما هي الحكمة؟ بان الشمس اذا طلعت من المغرب اغلق باب التوبة ما هي الحكمة؟ فالحكمه ورسولنا زوني يا اخوان كيواصليه وانا اسمع ارتفاع الايمان بالغيب دي له حكمه يعني ارتفاع الايمان بماذا بالغيب وقت هو جوا اللي كتشموذوا كتوكوا باند مغربي معناتك قيامه كتقوياتها ساس قيامه تاعي هذه العلامه الاولى من علامات الكبرى ساس الايمان بالغيب يتكون عندنا قش hakuna tena imani bidrai tamam ya ikhwan na hii alimani bilghayb huwa manato taklif au mutaalliq biltaklif hi alimani bilghayb ndio iliofungamanishwa na taklif kaza iko mtu alikuwa hajaamini imani yake haifaiti tena na iko hajaudia toba yake haifaiti tena kwa sababu taklif imekisha يا <تصفيق> إخوان ما معنى هذا الكلام ما أنا من نهائي ساسهيبي سيسي تنا أوامر ما أمرش فاني كذا فاني كذا هذه أوامر وهناك نواهي لا تفعل كذا والذين لا يجعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنوا وغير ذلك من النواهي والمحرمات طيب هذه الاوامر والنواهي متعلقه بالجزاء هي ما امرشها ناهيا ما كتازه يمنفعان يشوان جزاء ukfanya hivi utalipa hivi الذي يطيع ربه له الجزاء الحسن atakunda kupata mambo mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala jannat tajri min tahtihal anhar hadha ghaib walladhi la yuti'u rabbahu nayulambay hamti'u malaka subhanahu yastahiqqu min Allah ma la al'adhab wal'iqab hadha ghaib pepe ni ghaib moto ni ghaib sasa iman au taklif imefungamanishwa na jazaa والجزاء يتضمن الايمان بالغيب فازي كيفك وقته امب ابو جوا لتش موزا kutoka pande wa magharibi wakati wa al-iman bil-ghaib itakuwa imekwisha hakuna tena al-iman bil-ghaib alladhina yu'minuna bil-ghaib hakuna tena kwa sababu utaka kuna ghaib gani tena wewe unaamini hakuna tena ghaib kwisha li'anna tulu'a shams min al-maghrib min al-ghaibiyat ni katika mambo ya ghaib wewe huko yaamini nasa likichomoza ile jua upande wa magharibi hakuna tena iman bilghaib na tukisema kwamba hakuna tena iman bilghaib maana yake ni kwamba taklif hakuna tena maana yake haina tena maana iman utakaoamini kama anavyosema Allah katika sura al-an'am la yanfa'u nafsan imanaha yule ambaye hakuwa mu'min kafir mushrik imani yake haifai au kasabat fi imaniha khaira asi asa rabba لم يتب الى الله عز وجل فتابته غير مجديه وغير نافعه توبتك هينفاي ولا هم سيدي بسبب ايمان بالغيب اكو هنا ثانيين هي ديو معنى يا حديث هي يا اخوان نا كما nanvosema nduguetu hapa vile vile hadithi hii inatupa mafunzo ya al-mubadara ila at-tauba twende katika hadithi inayofuata ambayo ni hadithi ya ابن عمر انا اسمع امام نووي حديثه سته في كتاب ملango التوبه انا اسمع وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثي كتوكاننا و ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ييه pamoja na babake wote walikuwa sahabiyan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam كما متى عليه الصلاه والسلام امس بما ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرر ان الله حقيقه يا الله سبحانه وتعالى عز وجل اليتك يقبل توبه العبد يو يقبل توبه يا مجهواك ما لم يغرر ما داموا katika ಜಾ ಕಾಲಿ ಯಾ ಕಚ ಕಾಲಿ ಕಚ ಕೂಕರ ಇರ್ಸ حديث حسن غريب يعني معنى امام الترمذي يقول ان حديث حسن غريب وناسما ونزووني حديث كيويمو شيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه ا هذه مصطلحات ذا امام الترمذي ان ازففانو امام الترمذي اكيد سما حديث حسن غريب معناه يعني حسن لذاته معناه اني الحديث ني حسن لذاته هذا مننن مهمه سنه يفهم خصوصا وله طلبه العلم ونواصل علم الحديث وكفغوا سنن الترمذي وكونا امام الترمذي بعده حديث امس سما قال ابو عيسى ابو عيسى ني ي امام الترمذي انيتو ابو عيسى كنيه yake قال ابو عيسى يعني الترمذي امس سما حديث حسن غريب هيو ني حكمه يا ترمذي جوي حديث معنى حديث قو على حسن الغريب وتلمذه معنى yake ni hasanun lidhati katika zile daraja za hadith hadith ambayo iko juka kabisa inaitwa sahihun lidhati chini yake sahihun lighairi chini yake hasanun lidhati chini yake hasanun lighairi chini ya hapo ni hadith dhaif wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa adhif wa huwa aqsaman kuthur kama navosema albayquli katika mabduma albayquniya kwa hivyo chini ya hasan ni hadith daif juu yake ni vigawanyo viwili sahih na hasan sahihi imegaonyika mara mbili daraja ya juu sahihun lidhati daraja ya chini sahihun lighairi inakubaliwa chini yake ni hasan ambao vile vile imegaonyika mara mbili hasanul lidhati na chini yake hasanul lighairi sasa imamu tirmidhi akisema hadithun hasanul gharib anakusudia daraja ya tatu hasanun لذاته، فصواب جو ني صحيح لذاته، chini yake ni sahihu li ghairi, daraja ya 3 ni hasanun li dzati. Akisema Imam Tirmidhi hadithun hasan peke yake. Asiongeze hasanun gharib. Maana yake ni daraja ya 4 hasanun li ghairi. Hasanun li ghairi, akisema Imam Tirmidhi fi sunani hadithun hasan, hadha hadithun hasan. ماناك نحسن لغيره اكسيما امام الترمذي حديث غريب بك اك كيبها يلما تمشي ما تاتف حسن غريب حسن نغريب اكسيما هذا حديث غريب انا قصد يأمام الترمذي كم بحديثه يو مرن ينجي نحديث بعيف حديث بعيف طيب كيبه هيد حديث اما يسمى امام الترمذي هذا حديث حسن غريب سنة دي اكي كتاب سنن الترمذي انا اسمع امام الترمذي رحمه الله تعالى عليه حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن جبير ابن نفيع عن ابن عمر هنا سنة ده هي حديث نروا ليه حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر رضي الله عنهما Ufafaluzi wa hadithi ya ehwan Tume alayhi salatu wa salam Na natubainishia katika hii hadith Kwamba mlangu wa tauba ukuwazi Kwa kila moja yetu Babu tauba maftuh Kila moja mlangu waki wa tauba ukuwazi Mwishu wa mlangu waki wa tauba kumalizika Ni kama lifubainisha mtume alayhi salatu wa salam Ni wakati wa ghargara Na ghargara kalima Min Jaali Fil-halqub yetu maji maji Katika mdomo Alafu watu ತವಾಮಾ ಕುಮಾಯ ಕಮಡೋಮ ನೋ ನೋಂಗೇ ಕಾಲೇಮಾ Kuna kitu ಕಿಟ್ರೆ anafanya jambo ambalo <tosolo> linatoa <tosolo> sauti ya gharghara inaitwa gharghara sasa tumelewa maana gharghara hii ndio gharghara <tos katika lugha ya <money> kiarabu tamko <tosho> fasaha katika lugha ya kiarabu wa gharghara aslia yake ni kule kuweka maji katika koo halafu kaya kama kufanya kusafisha ile koo ingawa hakuna katika sunna kusafisha koo kwa njia hiyo baada ya watu ufanye chukua maji afanye kama ile amna chaka yetema inaitwa gharghara katika lugha ya kiarabu hakuna katika sunna lakini sasa roho inafika wakati inakuwa katika imefika katika ko wakati inatoka ile roho maneno ile roho kama ilivyokuja katika sunna za mtume aliye salatu wasalam tumekusha kubainisha maneno haya kwa kirefu katika tafsiri ya surati qaf mwezi wa ramadhani uliopita msikiti huu wa azhar katika surati qaf wajaat sakratul mauti bilhaq tukaleza maneno haya kwa kirefu kwa hivyo ile roho inavuliwa kama vile wao wanavua ile mbuo wao yanapoitoa hii kanza wanapoitoa ile roho inatolewa vile vile kwa mtu waheri inatolewa kwa njia nzuri na mtu ambaye si mwema inatolewa kwa njia ambayo anastahili huko kiaadhibiwa sasa ile roho inapotoka ikifika katika hulqum inaitwa gargara ile roho imefika kwenye koo sasa inatoka Wakati Wakati wakati huo huo tena tauba tauba tauba wa Anasema na marathi, Na ukaona kwamba haya kwenye kwenye mauti Bado kuna Kabla hujengia, katika Ile kwamba roho inatoka ikifika katika koroho yako kabla yake wakati wa tauba na mlango wa tauba bado kozi kwa hivyo tunarudia ile somo ambalo tumelitaja katika hadithi iliyopita yajibu al muslim an yubadira ila tauba usingoje mpaka wakati wa gharghara ayuha al akhul karim kwa sababu kama anavyobainisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran wakati huo tauba ya mwanadamu haikubaliwi انسمع الله سبحانه في سوره النساء وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان اذا حضر احدهم الموت يليه الموت هسه يmekuja mbele yake yuayil almaut wa yushahidu malakal maut ana washhudia wale malaika wa maut Wako yake yake Wale wale kitu Wamebeba kafan kafan Kama katika Katika mafundisho mafundisho Ya ya Ya ya Quran Na na sunna za tafsir Malaika wanashuka Au shari Wanakuja ಸೂರತ Wa hada al muslim Al ladhi yakuno Fi sakarati al mawt Au yuayinu al mawt Yara Malaika al mawt Anawaona Au malaikata al mawt Anawaona wale malaika wa mawt Ya anawaona Unapokuja kushkua roho yake Asa wakati ule na popambalanaya Ikujikuwa ili roho Ikiwa inatoka Hakuna tena wakati watawba Walau kiwamba watawba wakati huu Haiku baliwi ويف يجب على المسلم كما نبو سيمها الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون سيئات توبة هيتو قبليوة ووالي أمبونا وفاني معاصي توبة هيتو قبليوة الله سبحانه وتعالى ووالي ونوم قسية منيزمه عز وجل حتى إذا حبر أحدهم الموت كيش أنقجي أسيوم بتوبة ولا يرجع إلى الله عز وجل wal inaba kwa Kwa Allah Allah subhanahu subhanahu wa wa ta'ala ta'ala Mpaka Mpaka al Al mauti ya Wakati wakati huo huo Hakuna Hakuna tena akh Mafundisho haya Tunatakiwa saa zote katika fahamu zetu sababu ಹಕು ನಾಕಿ ಹಕು ನಲ್ಫು ನೋತಿ ಹಕು ನಮ್ಠುಕೊ hakuna anejua wakati gani ataondoka leo usiku huu ukilala la احد منا يعلم انه يستيقظ في صباح الغد hakuna moja wetu anejua kwamba ukilala usiku leo kesho asubuhi utamka hakuna wala ukitoka hapa leo msikitini utafika nyumbani ukiwa hai hakuna ile na hakika huo kwa sababu zote ant tastahzir hadhi alhaqiqa na wakati wote ahakikisha kwamba tayari umetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na fundisho hili la hadithi lilioko hapa kubwa ni kwamba at-tauba ghayru qabila lit-taswif tauba haingii ndani yake taswif abadan taswif maana yake ni kupeleka mbele sa atubu gadan sa atub fi al-usbu' al-qadim sa atub fi al-shahr al-qadim sa atub fi al-sanah al-qadima la liannak لا تضمنوا الدقيقه التي بعد هذه اللحظه هنا بعد هو هنا ضمان يا دقيقه مويا ambayo inafuata baada ya wakati huo هنا ضمانا وقت هو هنا ضمانا يا وقت هو كبساء وبساعات zote hakikisha bi annaka tutta ila Allah azza wa jalla na usitosheke na tauba iliyopita usisemaye mimi nishatubia sasa sina waswasi hata mauti yakija mimi sina waswasi kabisa chatubia wani la usisemaye maneno hayo kwa sababu unafanya makosa ya kuendelea baadhi ya makosa unayajua na mingine unayafanya bila ya kujua wote zote unaehidiwa kwamba unaleta istighfar kama ilivyotufundisha tume Muhammad alayhi salatu wa salam annahu fi al-yawm al-wahid yastaghfiru rabbahu 100 marra wa fi hadith akthar min 70 marra اللهم عليه الصلاه والسلام نبي رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يستغفر ربه في اليوم 100 مره ما رمي 100 كل سكو انا نموم الله سبحانه وتعالى استغفار و هذه كيش قبل ان تنام قبل ان تضع راسك على وسادتك سيمى منن هذا سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شرري ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت قبل كل ليله كل يوم طلهه وعندما تستيقظ كي امك اصبحي منين هو حي حي ينسمه ثاني الصبح Wassilan unahindilea Wassilyo kasema misha tubia wiki leo pita Mimi litubia muizu leo pita Ramadhani mimi litubia Kwa hivu mauti ya kije sasa hivi sinaswasi ah. Na hile makosa ulewafanya Baada Ramadhani mpaka leo Makosa ulewafanya tangu wa subuhi ya leo Paka sasa hivi Umeomba tauba sangapi Kosa mingu meyafanya Kuna makosa mingine ambayo manadamu Sira hisi kuyajua kama naefanya makosa hayo na haya makosa mara nyingi yanaitwa akhaa kalbia makosa ya moyo watu mara nyingi wanashughulika au wana wana wanafikiria yale makosa wanoyafanya hay vitendo makosa ya mdomo au makosa ya ya viungo vya mwili kuna makosa mengine ya moyo ambayo yanaweza kuwa ni makosa makubwa hata kuliko makosa ya viungo vya mwanadamu moyo unafanya makosa makubwa sana mengine maradhi ya nifaq ni maradhi ya nini ya moyo maradhi ya hasad ni maradhi ya moyo na ni madhambi ya moyo maradhi ya bugdha nashahna na, na choki ni makosa ya moyo na madhambi ya moyo kwa hivyo unapotubia kwa allah subhanahu wa taala unatubia na haya makosa yote wala hubakishi kosa lolote mbele ya mola subhanahu wa taala kwa hivyo hadithi hii ya ikhwan inatukumbosha tena ya kwamba mwanadamu asisubiri mpaka wakati ukawa ni mgumu hawezi tena kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fursa unayo wakati unao kila wa saa unakukumbusha na unarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala usiku mchana unapokuwa katika safari unapokuwa katika kikao unapokuwa na wenzio badala ya kuzungumza maneno ya lagu na maneno ya opozi na maneno ya kupoteza wakati istaghfir rabbak istaghfir rabbak omba istighfar astaghfirullahal azim wa tubu ilayhi استغفر الله العظيم واتوب اليه اللهم اغفر لي وتب علي اللهم اكتب علي او نمني كل وقت لما كان فارغ انا نمni kuna mambo ya kufanya tunaona watu wanafanya wanazungumza maneno ya opuzi walladheen hum anilaghwi mu'ridun tastaghfir Allahu azza wajalla kwa hivyo mwislamu anatakiwa saa zote azingatie mafundisho haya kabla ya wakati kuwa هوا إذا كانت هنا وليت أتوباً بيلا الله سبحانه وتعالى حديثنا يا فاتح يا إخوان من حديثي يا سبا أنا سيما الإمام النووي عن ذر ابن حبيش عن ذر زر ذر ابن حبيش قال أتيت صفوان ابن عسال حبيش رضي الله عنه زرف ابن حبيش هو ني تابعي انا اسمع نلمجيا صفوان ابن عسال صفوان ابن عسال المرادي من صحابه ومطوم عليه الصلاه والسلام انيتوا صفوان ابن عسال عسال بالعيد عسال المرادي انا اسمع نلمجيا صفوان ابن عسال رضي الله عنه اساله عن المسح على الخفاي nilimngia huyo sahabi anaitwa safwan kuja kumuliza kuhusu kupangusa juu ya hufain hufain ni hofu mbili hufain ni hofu mbili na hofu ni aina ya vazi ambalo linavalewa katika mguu kama vile socks lakini linatengenezwa kwa ngozi inaitwa hofu kwa lugha ya kiarabu kwa lugha ya Kiswahili inaitwa hofu Sini kama kuna tumungina na jina lingine la, la kiswahili. Lakini mimi ni kisoma hadithi hii zamani, tukifundishwa, tukambiwa inaituwa kufu kwa luga ya kiswahili. Kwa hivu ni hile kama soksi inavaliwa, lakini niangosi. Inavaliwa katika mgu. Inaituwa kufu, moja. Bili inaituwa kufu, fai. Wengi, jamu, inaituwa khifafu. Khifafu. Kasa safuan, hui uzur, alingia safuanu, أنا سأله لم يكن من أوليز عن المسح على الخفيف للم يكن من أوليز عن المسح على الخفيف فقال أكسيمة ناني أمسيمة صفوان أنا سيمة كن موليز زر أنا منبيع ما جاء بك يا زر كتغاني كم يكوليت أي زر ابن حبيش قال أكسيمة زر ابن حبيش ابتغاء العلم نِمَكُوجَ إِلَى كُتَفُتَ الْعِلْمِ فَقَالَ أَكَسَمَ نَانِي صَفْوَانُ ابْنُ عَسَالَ أَكَسَمَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ حَقِيقَةً يَا مَلَائِكَةٌ وَنَأْوِكَ مَبَاوَا يَوْهُ يَا يُلِيَ أَن يَتَفُتَ الْعِلْمُ kuridhia yale ambayo huyu anatafuta elimu anayeyafanya hii ni sehemu ya kwanza ya hadithi hii kwa hivyo hadithii hii ikwantu taitachambua kwa sehemu sehemu mpaka tuimalize sababu ni ndefu kwa hivyo tutakata kata sehemu sehemu tuimalize kwa hivyo hii ni sehemu ya kwanza turudi tuisharehesha hii sehemu ya kwanza kwanza tunashika sanadi ya hadithi sanadi ya hadithii hii hadith anasema imam an-nawawi rahmatullahi taala alayhi انا سمرى رواه الترمذي نا امام الترمذي رحمه الله تعالى عليه امه بكي هذا الحديث في سنن من طريقي عاصم ابن ابي النجود من طريقي عاصم ابن ابي النجود عن زر ابن حبيش عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه وارضاه اشاريه يا حديث يا إخوان قوانزا ني مسألة يا زور كوجا قوى صحابي أميهوية صحابة ومتومة عليه الصلاة والسلام أنا أتوى صفوان ابن عسال أليتوكا توقاكو كوجا كوموليز صفوان ابن عسال مسألة مموجة بكيكي أكاموانبيا أكاسيما يموجة ونسيما أتوى صفوان ابن عسال أتوى صفوان ابن عسال اساله عن المسح على الخفاي الي توكا توكاكو زهر ابن حبيش اكاجa mpaka kwa safwan ibn hasan kuja kumuliza masala moja pekee yake ambayo ni masala ya masah alakhufai ma huwa dars fi hadha ana sema manachuoni ashaykh alalama almuhaddith muqbil ibn hadi alwadii rahmatullahi ta'ala alayh kashkasayhim huwa hadith ana sema fihi dalil ala alruju'i ila arrasikhina fil ilm katika hadithi hii sehemu hii ya hadithi mna dalil ya kwamba inampasa au mwanadamu au muislam anatakia arudi kwa wale ambao wamekita katika elimu kwenda kuwauliza masala au masaa'il ya elimu kwenda kuwauliza tena anasema hasa hasa katika mambo ambayo ما ترد على القلوب من الشبهات واولا حساسه ketika mambo ambayo yanakuja katika moyo miongoni mwa mambo ya shubha mambo yanayotatiza tatiza moyo haya masala yanatakiwa muislamu kurudi kwa ar-rasikhina fil ilm yarji ila ar-rasikhina fil ilm narudi kwa watu wanazuoni ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu katika Qur'an war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. kwa sababu masala ya kilimu anatakio muislamu kwenda kuyatafuta kwa wale waliokita katika elimu. kwa wale wale makinika katika elimu unakwenda kwa kuuliza masala ya kilimu. Hili ni funzo linatokana na sehemu hii ya hadithi. Na ndio jambo hili na funzo hili lilionfanya Zulf ibn Hubaysh ibn Hubasha Abu Maryam al-Muqri akatoka tokako akaja mpaka kwa nani kwa Safwan ibn Asad al-Muradi sahaba wa mtume alayhi salatu wasalam yeye mwenyewe akaja kumuliza masuala haya wala utatallaba dalika shaddul rihal anaendelea kusema ah Sheikh Muqbil ana sema hata kama masala hayo yeye itahitaji mtu kufunga safari utoke hapa Ufungi safari ya kilometra ilfu moja Ili uende ukaulize mas'ala ya kilimu Mina rrasikina fil ilim Khususan Khususan katika mambo ambayo ni ya shubha Leo ukiangalia katika Mushtamaat Zetu za kislamu Kuna mambo mingi ambayo ya yani ningia katika shubuhat Yale mambo ya na yotatiza Na kumtatiza moyo wa muslamu Kwa hivyo badala ya muslamu leo Kunda kutafuta mas'ala haya Yale ya kilimu Katika masadir Au katika uh, Chimbuko ambazo Hazi tagimeki Wala siza sawa Wala au zingine ambazo zina mushkil ndani yake La, tarjia ila rrasikina fil il Si masala ya kuingia katika mitandao Na katika google Kunda kuangalia angalia Wajua mimi nangalia internet Mkayona ya sema hivi ya sema hivi Ile internet niya rrasikuna fil il Kuna mumbu mengi ambayo ya mechafu kandani ya internet Kama tulibu ambiya siku zanyuma Nawali aadao l-islam Nawali al-munharifun Ahlu al-batil Wa zaygh Wa dalal Wa metafuta Leo njia mbali mbali Za kuchafua Ilimu yaki islamu Kupitia kwa ile ile mitandao Ile ile mitandao Leo konfano kuna website Inaitwa Islam for you Islam for you For ni number nne Islam for you For you dot com Kasa kijana ambaye haja soma Hana ilimu haja makinika katika ilimu Atafta masale ya kilimu Akingia namna hii Katika ilimitandao inawikuja kwenye google Mtandao wa kwanza au wapili ni Islam for you Lakini ukingia katika mtandao wa Islam for you Ni mtandao wa arrafidha Alladhina yasubuna din Yasubuna Allah azzawajal Yasubuna sahaba Yasubuna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam yini islam for you wewe ungejua kuna hatari kubwa wewe unarudi katika rasehuna fili hili ni funzo ambalo linatokana na na hadithi hii safwan ibn asal au zurf alipoja kwa safwan ibn asal kumuliza mas'ala ya almash ala alkhuffain almash ala alkhuffain eikhwan tumesema hofu mbili au hofu ni zile socks mbili ambazo zinavalishwa za ngozi. Na masuala haya yanajulikana katika fiqh ya Kiislamu, katika fiqh al-ibadat. Kuna masuala ya kupangusa juu ya ngozi ya hofu mbili ambazo ni socks zinavalishwa zimetengenezwa kwa ngozi. Ingawa maneno haya yatakuja baadaye pengine kwa kirefu. Lakini kwa sababu ya faida ili mtoke kwa faida hata kama ni ndogo inaohusiana na masuala haya. kabla ya konnambele tuzungumzi kwa ufupi kabiisa masala ya almasch ala lkufayn ili tuwena fikra tunapozungumza masala ya almasch ala lkufayn tunazungumzi ya nini katika kutawadha ya ikwan kawaida ya wili ambaye natawadha wa kimaliza kutawadha mwishu kabiisa na maliza kwa ghaslu arrijilain anawosha minguya kemiwili hii ni ghaslu baadhala ya ghasl tunajambu lingini ambalulina yitwa masih <muchusamigumimili>. Ambaie, khufain, muslamu, islamu, kupangusa Kupangusa Kwa Kwa Kwa hivyo hivyo yule ambaye Amevaa Uislamu uislamu Umempa Wa tasihil kurahisisha Na Na na kusahilisha Ibada ya ya ya muislamu juu haja zile ಇಬಾಂಗ ili washwe miguu ikiwa umevaa socks hizo hofu mbili tutakwenda katika masuala ya socks je ikiwa umevaa socks badala ya hofu mbili je socks nayo inachukua hukumu ya hufaid au la tutakwenda katika masuala hayo lakini kwanza tuzungumzie hizi hofu mbili kwa sababu katika hizi hofu mbili ayuhamu tuna masuala mawili ambayo tutayazungumzia swala la kwanza ni shurutul masah ala alkhufain tuzazungumza kwa haraka haraka swala la pili kayfiyat almas'h 'ala alkhuffayn ili tutoka ina faida inaambatana na mas'ala hai sharti za almas'h 'ala alkhuffayn ni sharti tatu masharti ya kupangusa juu ya khofu mbili ikio umevaa khofu mbili ili upate ruhusa ya kupangusa juu ya khofu mbili masharti yake ni mangapi shekhab babaka masharti matatu thalatha shurut alshart alawwal sharti lakwas anyalbasa huma ala tahar au tahiratayn ni azivae hofu hizo mbili tahirataini yakiwa miguu yake miwili ni tahara hili ni sharti la kwanza kwa mimi kabla sijavaa hofu mbili ni hakikishe kwamba tayari niko katika tahara nimejitahirisha na hadath akbar kama vile janaba na hadath asghar niko katika tahara niko katika hali ambayo inaweza kuswali hii ndio inaitwa tahara kwa hivyo wakati huo sasa ndio naweza kufanyaje kuvaa hufai na kwao sio alafu sio kuvaa kuanza kupangusa juu ya hofu mbili unaweza kuziva lakini huwezi kuchukua ruhusa ya kupangusa juu ya hofu mbili mpaka iwe umeziva hofu hizo mbili tahirataini zikiwa miguu yako yakiwa magu yako mawili ni tahara umetawadha halafu ukavaa zile hufain dio sasa unaweza unapokuja wakati mwingine wa kutawadha ukitawadha ukifika katika khofain unapangosa una haja kuzivua uoshe miguu tuko pamoja ekhwan ili ni sharti la kwanza dalili ya sharti hii ni hadith al-mughirah bin shu'bah radiyallahu anhu anasema kunna fi safarin ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam tulikuwa katika safari pamoja na mtume alayhi salatu wa salam huwa hadithun sahih Hanasema tulikuwa katika safari pamoja na mtume alayhi salatu wa salam Muna kumbuka katika darasa ili opita Tulisema Mughira ibn Shorba Kana mimman khada man nabiyya salallahu alayhi wa salam Miunguni mawala ulikuwa kim hudumukia Mtume alayhi salatu wa salam Thasa anasema fatawadda Mtume katawadda katika hile safari Ambayo Mughira ibn Shorba Halikuwa nae mtume pamoja nae katika safari hiyo Halipo tawadda Halipofika katika migu Awa lpokuwa na tawadda مغيره ابن شعبه انسمع فاه ويتو لانزيع خفاي او لانزيعهما نكا انما الى انموعت متوم عليه الصلاه والسلام ذي الخفيني زك 2 يلي كانوا في كتابه wale wanaomhudumukia mtume sallallahu salatuhi wasallamu alayhi كما تلوت تاج دراسه اللييو بيتا walikuwa kana عبد الله بن مسعود والمغيره وونجينهو ساسا المغيره نا انا سمع فاهويت لانزع خفاي نيكايناما الى ان مبعث متى عليه الصلاه والسلام ذيله خف 2 الليزكوامه زيفا توم صلوات الله وسلامه عليه اكاممبيا دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين زيواكه ميمي نمهزوا خف هذي 2 نكيوا نكو طهاره وهي دليل ya kwamba sharti ya kupangusa juu ya khuffain ni kwanza uwe katika tahara ambayo unaweza kuswali sharti ya pili ya almasah ala khuffain an yakun almasah fi alhadath alasghar duna aljanabah masah ala khuffain inakuwa katika hadath ndogo sio hadath kubwa masah ala khuffain Unaipangusa katika kufaini ikiwa umetangukwa na udhu kwa mfano au umeingia katika hadath ndogo kwa mfano udhu umekutanguka au kwa mfano umeenda hijaa au kwa mfano umelala usiku asubuhi ukamka masuala kama haya jambo ambalo limekufanya ukaingia katika hadath ndogo ndio ambayo itakupa ruhusa ya kupangusa joju yako faini lakini kwa mfano ukiwa katika janaba katika lazima ili Na ya ya hii hii hadithi hadithi ibn Asad. baada ಸಫವಾನ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 حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله دليل يهي شرط يبيله إخوانتما سيما نهي حديث يا صفوان ابن عسال رضي الله عنه أما يندياك أما سيما هو صحابي صفوان ابن عسال أنا سيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ndio hadithi ya safwan ibn asal tulionayo hapo ambayo kwa maneno haya ndio ushahidi wa sharti ya pili kwamba masah al khuffain inakuwa juu ya hadath ndogo peke yake na hadath ndogo ni kwamba kama umetangukwa na udhu wakati wa kutawadha unaweza kutawadha ukafanya masah al khuffain peke yake lakini kwa mfano muislamu umetangukwa au ameingia katika hadath akbar kama vile janaba mathalan ametoka na mani Ukitoka unamanii unangia katika janaba Ukingia katika janaba Uwezi kutukua rusha ya masjah ala lkuffay Na ushahidi wa manino hao Ni hii hadithi ya safwan Anasema kana nabiyo sallallahu alayhi wa sallam Mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi Ya muruna alikuwa kitu wamrisha Iza kuna safran Au musafiri Tunapokuwa katika safari Tunasafiri alla nanzua khifafa na tume alikuwa kituamrisha akituambia ya kwamba hamuna haja ya kuzitoa hizi hofu mbili wakati mndapokuwa mnazivaa mkitaka kutawadha hamuna haja ya kutoa hofu mbili mnafanya msih jo ya khofain illa min janaba isipokuwa ikiwa mtuko katika janaba tukiingia katika janaba inatubidi tuzitoa zile hofu mbili tuoge halafu ndio ozivaa tena zile hofu mbili ndio upate kupangosa walakin lakini unaweza kupangosa min ghaitin ikiwa umekonda haja kubwa au baulin au umeknja haja ndogo au naum au ikiwa amelala amelala usiku ukiamka asubuhi amelala na khufai asubuhi ukamka unatawadha unapangosa juu ya khofu mbili umekonda haja kubwa ukitoka ukianza ukitawadha unapangosa juu ya khofu mbili ukaenda haja ndogo vile vile لا نسمه صفوان ولكن من غائط وبول ونوم اما جنابه لا واضح يا اخوان في حديث نعم انا سمع كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا بسكون الف جمع مسافر كما مثل صاحب اذا كنا سفرا او مسافرين الا نزي اخفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه ولكن من غائط و بول و نوم شرط الاتات لكوبنغوس جوية خوف مبين ني أن يكون ذلك في المدت المحددت شرعا ولكوبنغوس خوف مبين كوني كاتكمودة أمباو أميوكوك كشرية توقيت وله وقت الكشريعه اللي يطغى ومewekwa لو في في المودا هو هو المودا وينينه ومكوجه في دليلين دليل يا اوله حديث علي ابن ابي طالب في صحيح مسلم والحديث يا ثاني هي حديث, حديث صفوان ابن عسال عند الترمذي حديث صحيح مسلم ان علي رضي الله, رضي الله عنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح صلى الله عليه وسلم امئك وقت وكفني مسح على الخفين يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام للمسافر في حديث يا علي بن ابي طالب في صحيح مسلم انا اسمع صلى الله عليه وسلم يلمكازي ومجني اكيوا مجني تاون نا umevaa khufain utapangosa katika khufain muda ulio nao ni masaa 24 يوم وليله نهارا وليل ondio muda ulionao akupangosa wa thalathatu ayyam na siku tatu katika riwaya ya katika hadithi ya safwan akaifafanua zaidi anasema thalathata ayamin wa layalihi na siku tatu au michana mitatu na usiku wake italikuwa ni masaa mangapi hayo wa fariki hayo ni masaa mangapi siku tatu eh yeah. na yeah. ishaa, simu nime na 3 ni ngapi? Wewe ni mfanyekazi, ni mfanyibishara. Ha? 70, 72. Haya. Ukifanya hisabu usitegemee calculator, unapiga hisabu ya akili haraka haraka. Ni masaa 24. Hada liman li msafir. Muddatu thalathati ayamin wala yalayhin. Hadith ya Safwan ana sema 72 <سبيل نبيلي> نعم تمسها 72 في حديث يا صفوان بن عسال ماذا قال اذا كنا سافرا او مسافرين ان لا نزي خفا فانا ثلاثه ايام ولا يليهن من حديث يا مسلم يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام للمسافر حديث علي بن ابي طالب في صحيح مسلم ووهي من شرطي ماتت امبا وساسا مسلم ان اتقي واو يميتمذا ili ufanye utukue ruhusa ya kupangosa juu ya hofu mbili kabla hatujasongae mbele huu mmoja tuliotaja mukim yule yule aliokuwa mjini anaweza kupangosa juu ya hofu mbili masaa 24 na, na msafiri anapangosa juu ya hofu mbili masaa 72 siku tatu na usiku wake swali unaanza sangapi unaanza wakati gani msahihi ya wakati unapova eh min wakati al-lubs wakati unapova bila kufain hiko kaul ثاني au kaul leo moja peke yake ameni mawa wakati wa msah na anaaza kuhesabu wakati gani wakati wa tahara kwa mfano mimi nimeingia katika tahara hivi sasa wakati wa isha tamam nikabaki katika tahara hii paka alfajiri kesho sasa nitahesabu kuanzia isha au nitahesabu kuanzia fajiri naam paka isha paka isha ni kid ha hii ni kauli ya fiidh hapo hapa sasa haya masuala tunasema ikhtalafa alulama wanazuoni wamehtalifiana alqaulu alawwal imetoka hapa wamesema kuanzia وقاضي و قضيبا هي ني قولي الاخ دقيangu hapa na kaulu Musa ha kaulu awwal ha la la oo amin khali waqt waqt aywa ha hi ni qawli ya pili hada qawl thani Qawli ya pili ya amin Anasema kuanzia wakati wa tahara Inatafotianu kwa sababu Unaweza kwa katika tahara Kisha ukaivaa ile Kufain Wakti mwingine Madamu pale katikati Tahara ya kuhayiku Tanguko Wabini na kwa ni qawli ya pili Tuchukui qawli ya tatu Waktu almas Unaisabu kuanzia wakati gani Naam Ha? Ata siku siku siku siku Heo sungia karibu kwa wakati ule udhu ume kutoka eh eh umeiva kitambo eh eh aivwa aivwa hasanti wewe unaitwaje shaykh jinnab arafat ma sha allah arafat nani ahmed haya kauli ya tatu inatoka kwa arafat ahmed anasema wakati wa kuhesabu wa kuanzia wa kuhesabu muda wa mas'hal al-khuffain ni wakati pale udhu wako umetanguka sasa baada wewe mweziwa tayari katika tahara umekaa mpaka udhu katanguka baada udhu udhu kutanguka tamam ukafanya mas'h ukatawadha sasa ile mas'h pale utakaoifanya ndio unaanza wakati wa kuhesabu muda wa mas'hal al-khuffain زيكم ما يفهموا يقولوا يا اخوان ومفهميكا هاي اذا كانت هذه القول الثلاث اي في قول انا نعتمدك الراجح في كتابه هذه القول الثلاثه دعوا انا نذول اللي هنالو نعم يا اخوان ما هو القول الراجح انا تتفاني ترجيح ساس ما جنبيد ما هو القول الراجح من هذه الاقوال الثلاثه ها Ni hii hii hii hii au au Maki pole pole Musa yuko pamoja na ya kwanza Kwamba Pale pale ಕೌಲಿ ಪೊಳಿ ನೌಲಿ ಪಿಜಿ ಲೋಸ باشا فاسمعني اها اذا مش كان وكيسك ازور يا فنان انا اسمع اقلامي الاساس شيء يز تشمالي بس تكون كقول راجح هسه الراجح ما هو شقامين هاي كنين قول يامي دي راجح ما مبينش سيدي وقت منش ونافع اها وقت منش دكنا هاي وظهرت كيسالي مسام نعم نعم aayo ah sante hai alqawl arrajih ayyuhan min qawl arafat min qawl ndogeto arafat pale wakati wa msah unaanza pale wudu unapotanguka ushaziva kufai tukapo moja kwa wakati vizuri niko katika tahara nishaziva nishaziva hadi kufai sasa nimeka ni cha swali siri swali ambazo nimeweza kuswali halafu wudu kanitanguka au tahara ikani tangukia pa nikaingia katika hadath ndogo hadath asghar nikiingia katika hadath asghar sasa nikichukua tahara ya kwanza baada ya kuzivaa kufain paleni kipangusa ndio nitaanza kuhesabu sasa masaa 24 ikiwa ni muqeem na nitahesabu masaa 72 ikiwa ni msafiri hadho walqol rajih qoul arafat ahsante arafat tamam hai hapo tumemaliza Tumebaki na masuala ya mwisho kabisa tumalize darasa. Huko kupangusa ala al-khufai tunapangosa vipi? Tunapangosa vipi khufai? Umevaa khufai. Lazima nataka kupangusa unapangosa vipi khufai? Nani atakuja hapa mbele atuoneshe khufai tunapangosa vipi? Naam, hai mas'ala fiqhi ya ikhwan, yanatokea. Na kama tulivyowaambia kauli inayotegemeka al-qaulu ar-rajih wa huwa tarjih. العلماء الكبار كما قال الشيخ الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى عليه انسمى هذه جوارب جوربين هذه سوكسي مبي نوزذوا وليلي بنتشكو حكمه يا الخفاي بنتشكو حكمه يا خفاي لماذا اليله الجامعه واحده عيله yake ni moja hukumu yake ni moja khufain tumeruhusiwa kupangusa juu ya khufai hikma yake ikhwani tasheed nikusahilisha na kuwepesisha ile ibada ya muislamu kwa hivyo hikma hiyo hiyo inapatikaniwa iwapo muislamu atakuwa amevaa ile soksi five sasa tuje katika kule kupangosa na pangosa vipi tumeni vizuri vile vile kujua profaile unapangosa namna gani kama ilivyokuja katika sunna naam chambe he juu ya خوف vipi juu ya خوف hebu njoo tueleze vipi juu ya خوف ndio tolee haraka haraka kitakua kushatawala naomba somsi nguu na punguza kiti eh bas una pangaosa kuanzia wapi mpaka wapi vidole hivi kuanzia vidole mpaka wapi punguza hapa hapa ndaka ile hofu mbome ime ndaka kwenye visigino naam kama hofu ni haina msana haya unataka pale mwisho ile hofu naam aiyowa hai sawa sawa mara mara ngapi mara moja Sima ah. kwa gani kulia kulia kwenye kushoto ya <laughs> <laughs> qawli ya ya ಮರಮ್ಯಾಂಡ ಕೌಲಿಮ <laughs> نفس القول هاي اه ننتقل الى قولي الثاني كما يقول اكوون اكوون يعني قول واحد هو نجي متكبلين على قولي بالاجماع ها حتى كما ني ما كسر ونايومك نون هاي يا اخوان طيب الطريقه المسنونه nji ili kuja katika sunna ya masaha la kufai nikono ikiva ileona maji hii ni kaf na hii ni kaf hii ni kono miwili almuballalatan ina maji unaiweka juu ya miguu yako kuanzia kwenye vidole mufaraj alasabi niki vile vidole ikiwa vimevifungua namna hii sasa unaanza kwenye vile vidole vya mguu unakuja juu unakuja juu ila saqa mpaka katika muundo sio katika mwisho wa khof wala sio katika visijino katika masih unakwenda mpaka katika saqa unakwenda mpaka katika muundo unajua muundo yuko wapi unakwenda kuanza mpaka katika muundo halafu ni mara moja hapo amepata jambe lakini hatuanzi mguu wa kulia tunapangusa kwa mikono yote miwili namna hii lap mara moja hadowa yatuul rajih tamam e. hatuanzi mguu wa kulia kisha na mguu wa kushoto kwa mkono mmoja la mkono wa kulia unashika mguu wa kulia na mkono wa kushoto unashika mguu kushoto halafu nakwenda juu mpaka katika mundi mara moja peke yake hiyo ndio mazih kwa hivyo wale ambao wanapendelea kutumia ruhusa hii iko katika sheria ya Kiislamu ruhusa hii hakuna aliyehalif illa atawaf min ahli zaykh wa shubuhah wa dalal almu'tazila walrafidhah ankaru almasah ala alkhuffay لكن هذا ورد في الاسلام وفي الشريعه بالاجماع حديث زلزله كوجه كما مساله الكوفي ونزول حديث ونزلت احاديث متواتره احاديث متواتره كما مثل حديث الحوض حديث متواتر اين مشكلت وانت يعني فلهو هي دي مساله الكوفي يا اخوان نا بقى كوفيكيه هابا اتكوا تومكمليش المساله هيا مشو كبيسه كماليزيا يا اخوان ايدي توماليز الجزء الاول الليو حتاجه زهر ابن حبيش لما كوجا مع صفوان اكاموambia صفوان akamuliza mal ladhi atabika ya zohr kitu gani kimekuleta ewe zohr bin hubaysh akamwambia ibtigha alilm mimi nimekuja kutafuta elim safwan ibn asal akamjiba kumwambia innal malaika tadahu ajnihataha li talib alilm ridan bima yatlub malaika Wanaweka mbawa zao juu ya yule anaitafuta ilima Kwa hali ya kuridhia Riban hal masu Kwa hali katika hali ya kuwa wameridhia Juu ya kile ambacho na kifanya Kulo likotoka ayuhal-akh al-karim al-mubarak Kulo likotoka Kujia hapa mskitini Kusikiliza haya maneno ya mtume alayhi salatu wa salam Kujifundisha katika ahkamu za dini yako na kusikiliza mirath an-nubuwah na kusikiliza na kufuata na kutega fahamu na akili wahy minalahi azza wa jalla wa ta'alim wa sunan an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hini talabul ilm ukiwa katika safari yako hii ndefu au fupi malipo yake ni moja malaika tabu ajnihataha malaika wanakuekea mbawa maana malaika kukuwekea mbawa zao maana yake ni mbili طالب العلم ولن تفتئي له نا wanasema wanazooni an-Nawawi Ibn Kathir na wengine nao wanasema طالب العلم aliyokusudiwa hapa au talabul ilm aliyokusudiwa hapa huwa talabul ilm shar'i ni elimu ya sharia hii elimu ya Qur'an na sunna ndio hii elimu ambayo ukiitafuta malaika wanakuwekea mbawa zao juu yako ما معنى وضع الملائكه اجنحتهم؟ ماني معنى الملائكه كوكي انبواذا؟ تفسيري 2 تفسيري الاول معنى ذلك او معناه ما انا من الهاء ني ان الملائكه تخضع لطالب العلم تواضعا وتوقيرا له او توقيرا لعلمه ونا وك انبواذاه chini ikiwani kama kinaya kinaya ya kuwa malaika wana mpa heshima na taukir na daraja yule anayetafuta elimu ya allah subhanahu wa taala na mtume wake pahala popote ukienda kusikiliza elimu ya allah subhanahu wa taala pahala popote unapokuwa katika shughuli ya kutafuta na kusoma elimu ya allah subhanahu wa taala na sheria na elimu ya mtume wake ujue wakati huo malaika تخضع اي تطا اجنحتها توقيرا لهذا العلم wa wanakupa manzila na wanakupa daraja na wanakupa heshima kubwa kabisa na taadhim kwa sababu ya hii kazi unaoifanya ya kutafuta ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake mfano wake maneno haya katika Quran kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa khfid lahum janaha الذل من الرحمه فبو كاتكا لغه يا كياراب خفض الجناح معناه yake ni kunyenyekea na maana yake ni kumpa mtu heshima na kumpa mtu tauqir na kumpa mtu daraja yake mzazi wako umeamrishwa na Qur'an an takhba la huma wa khfid la huma janaha al-dhul min ar-rahma mzazi wako unatakiwa na unapaswa umnyenyekee uo chini Kwa Malaika Malaika ajnihataha ajnihataha ni kwamba wanakupa wanakupa wanakupa Na Na na manzila mana ya mana ya walking, kisuh, naku, pagum, ambahu, unafuma, ya kwanza pili kuwa pamoja Wanasoma Allah Subhanahu wa ಅಜನಿಹಾತಃ ಮಾನಕ ನೋ ಸೋಮ ಸುಬ್ ya pili بمعنى هي الثانيه ينساعدي ونا دليل يا حديث المتوم عليه الصلاه والسلام انهيو سما الا نزل عليه مسكنا وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده محل شاهد حفتهم الملائكه ان ملائكه وقت هو وانا وزغوك فبو وقت وقتت فعلموا unapokaa katika kikao cha kusoma elimu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake jua malaika wanashuka wakati huo na wao vile vile kusikiliza na wanaowazunguka wale ambao wamekaa kutafuta elimu hafathumul malaika kwa sababu hawapai juu wale malaika tena hawapai Hawa tena juu wanashuka wanakaa kusikiliza wale maada hiyo ndio maana ya taba ajni hattaa wanaweka mabawa zao chini na wao vile vile wanakuja kusikiliza wale ambao wamekuja kusoma ألم يا الله سبحانه وتعالى نتمe لم واك نطلب من منيزم سبحانه وتعالى واتوفikishi katika daraja hio waani ajala na minalii yastamiuna alqul fayatbauna ahsana wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh